بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تمعدون لصادق وإن الدين لواقع 11. و السماء ذات الحب 12. إنكم لفي قول مختلف 13. يؤفك عنه من أفك 14. قتل الخراصون 15. الذين هم في غمرة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 رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَوْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أَفَلَا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق 124. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 125. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 126. فراغ إلى لَهُ فَجاءَ عجل انسين فقربهم إليهم قال الا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي 114. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 115. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 116. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلون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 117. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 118. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 119. فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون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 لُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ